فأهلكنا أشد منه بقش ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم ولئن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 وَرَسُولٌ مُبِينٌ بَلْمَتَاعُ هَٰؤُلَاءِ وَأَبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمْ مَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّهِ كَافِرُونَ وَلَمْ مَا جَاءَ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 بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ <صفيق> لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ <صفيق> لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ <صفيق>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 أفأ أنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلام مبين؟ أفأ أنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلام مبين؟ فإنما نذهب النبيك فإننا منهم منتقمون. فإن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 أستمسك بالذي أُوحى إليك. إنك على صراط مستقيم. إنك على صراط مستقيم. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, وإنه لذكر لك ولقومك وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, وسوف تسألون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 يا رب إن قوم لا يؤمنون أصحح عنهم وقل سلام أصحح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون